ما بين الترحيب والوداع مساحة رحبة في الحياة يلتقي فيها الناس بداية بالفرح والسرور والترحيب ونهاية بالحزن والوداع ليكون حالهم دائما بين مرحباً وداعاً للقاء الأحباب نشوة في النفس وبهجة في الوجدان يرقص لها القلب طرباً ويأنس ويحب وها هي كلماتنا تنساب جذلا ترحيبا بكم وفرحا وها هي ألحان الشعر وأنغام البيان تصطف احتفاءا بكم اطرف للشعر ألحان وأنغام وسامر البدر إن الكون بسام زاحم بنات سوريا في تألقها فأنت في قمة العلياء هيمون اطرف للشعر ألحان وأنغام وسامر البدر إن الكون بسام زحم بنات الثورية في تألقها فأنت في قمة العلياء هيامو فلا نرسل الأشواق مفعامة تخط أشعارنا بالدام أقلامه أهلا بكم يا سوراة القوم ما سطعت شمس الصباح إذا ما زال اعتامه أهلا بكم يا ضيوف الحفل قطيبة أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم, أهلا بكم ما, أهلا بكم ما مابر وضعها الشعر ألحان وأنغام وسمر البدر إن الكون بسام زحم بناتي سوريا في تألقها فأنت في قمة العلياء هيام رب للشعر الحان وأنغام وسمير البدر إن الكون بسام زحم بنات الثورية في تألقها فأنت في قمة العلياء هيام اليوم أحزان نازالت لوعجها على حال الرفق أفراح وأنظام في حفلنا الموت جسد يهم به وقد توارى عن الأخباب أسقارهم في حفلنا الزاهي يسمو تألفون ويزدهي ويزدهي ويزدهي. ويزدهي يظل الحب اسلاما اطرب للشعر الحان وانغام وسمر البدر إن الكون بسام زاحم بنات في تالقها فأنت في قمة العلياء هيامو اطرف <ترفّل> للشعر الحان وأنغام وسمير البدر إن الكون بسام زحم بنات سوريا في تألقها Marcheg فأنت في قمة العلياء هيام وعما بالملتقى أنس ومرحمات وحلى في حفلنا عطر وأنسام أنعم بمن يرسم البسمة في شفاة إن العطاء يزيد الحراء عام أكرم بمن في طريق الخير متقيدا يعطي وما راعه بالبذل ألقام غني القصيدة بجمع يتشهي أمالا واطرف للشعر ألحان وأنغام أكرم بمن في طريق الخير متقيدا يعطي وما راعه بالبذل ألقام غني القصيدة بجمع شيء ااملا وطرب للشعر الحان وانغام اكرم من في طريق الخير متقيدا يعطي وما راعه في البذر اقام وان بجمع ينتشيء ااملا وطرب للشعر الحان وانغام